ثم خلقنا مضفة علاقة فخلقنا العلاقة مضعة فخلقنا المضعة عظاما فكسون العظام لحما فكسون العظام لحما ثم أنشناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكنون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكنين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 وقل رب أنزلني منزل مبارك خَيْرُ تخير المنزلي إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا خرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أَنُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِن إلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا, ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنَ طَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِرَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ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 فأخذت المصيحة بالحق فجعلناهم اثا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى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 وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في نرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقنون بل قالوا مثل ما قال الأولون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 إنها كلمة هو قائلها ومن وراهم برزقن لا يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون.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 فَكُنْتُمْ بِهَا تَكذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت غير الرحيم فاتخذتمهم سخرية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 والزانية لا ينكحها إلا زان نوم مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم, فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك الفاسقون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 وقالوا هذائفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم, قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة